بسم الله الرحمن الرحيم تذير الكتاب من الله العزيز الحكيم ائنا ازلنا اليك الحساب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين لا لله الدين القالص والذين استغفروا من ظلمي اولياء انا نعبده الا ليقربونا الى الله زلفا فمن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي منه وكاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولذل اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار قال السماء والارض بالحق يكوير الليل والنهار ويكوير النهار والليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل ليجل اجل مسمى الا هو العزيز الغفار طلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنبل لكم من الأمعال ثمانية أزواج يَفْلَهُ قَوْمُ سِيرُهُمْ مُهَاتِقٌ قَلَقٌ مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ لَئِنْ تُمُّوا رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى لَا تُصْرَفُونَ لَا يُنَافِقُونَ وَلَا يُظْلَمُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 مَن يَمْكَنُ يَدْعُ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَن دادَ الَّذِي يُبِلَّاسَ بِلِ قُلْتَ بَتَّحَ فِي قَصْرِكَ قَنِيرًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّاء أَلَمْ نَكُنْ وَقَالُوا آلَ لَيْلٍ شَاهِدًا وَقَالُوا إِنَّهُ يَحْلُرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا استقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وعرض الله واسعة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 قل إني أقاف إن عصيت ربي هذا يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني أعبد ما شكتم من دونه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 لَا ننسى يقذف الله به عبادا يا عندادثقون والذين جثوا البطاء كان يحفظها وآمنوا إلى الله لهم البشرا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والاولئك هم اولو الالباب أفمن حق عليه كلمة الأبابة فأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تدريد دحفها الأنهار بعد الله لا يخلف الله المياد ألم تر أن الله أنزل من السماء لا أهل سَرَكَهُ يَا نَبِيّ يَسِرُّ الْأَرْضُ مَا يُخْرِجُ مِنْ ذَرَّاتٍ ثُمَّ يُخْرِجُ مِنْ ذَرٍّ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهَيِّئُ فَتَرَاتٍ صُرَّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حِطَامَاتٍ إِنَّ وَذَكَ لَذِكْرَا لِعُمِ الْأَلْبَادِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَ فِي قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانية قشع الزمنه جلود الذين يخشون ربهم فخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هادة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 فأناقهم الله القيه في الحياة في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل نفر لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا فلمد لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله ذل اكثرهم لا يعلمون انكم مليس وانهم مليس ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تستحمون فمن اغلم من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 يَقُولُ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عند رَبُّهُمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ يَقْسِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِي الظَّالِمِينَ أَجْرًا بِئِساً الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُضِلُّكَ بِالَّذِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي قَوِيٍّ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تبعون من دون الله أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلون قل يا قوم احملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من هي يَا عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّ اَذَلَّ عَلَيْكَ الْخِطَابَ لِمَا شِيءَ الْحَقِّ فَمَنْ اِسْتَذَا فَلِنَفْسِهِ قالوا بل لئن ما يضل عنها ومن اعتلى ديوكي الله يتوفى الان فصحين موتها والتي لم تمت فيما منها يَوْمَئِذٍ تُقَضَّى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُبْسَلُ الْأَخْرَى إِنَّ أَجَلَ مُسْلِمٍ لَّمَّسَنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ان تستغفروا من دون الله شفاعا قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل ان لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض إِلَىٰ مَنِ يُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِلَىٰ هُمْ يَسْتَهْزِئُونَ قل اللهم شاطر السماوات والارض عليم بالغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك في ما كروه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله ما هو لفتبوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتفظون وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُنَا كَمَا كَتَبُوهُ حَاقَ بِهِمْ لَكِنْ هُمْ بِذِي اسْتَكْبِرُونَ فَإِنَّمَا السَّرَاقِ إِنْسَانٌ يَدْعُو إِلَى قَوْلِ النَّصْرِ لَكِنْ قَالُوا إِنَّمَا وُهُوَ عَلِيمٌ ۚ ذَلِكَ يَفْتَنُهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ كَانُوا يَكْذِبُونَ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 اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ يَشَاءُ وَيَقْضِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 يَكُونُ الْيَوْمَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ ثُمَّ لَا تُصَرَّخُونَ وَتَذْكُرُوا أَحْسَنَ مَا آتَاكُمُ اللَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ العَذَابُ بَغْتًا لَمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ العَذَابُ بَغْتًا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تقول نفسي يا حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن قنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدا لي لقنت من المتقين أَوْ تَقُولُ إِنَّكَ لَعَذَابٌ لَّوْ أَنَّ لِي كُرَةً فَأَكُولَنَّ مِنَ الْمُحْتَمِينَ بَلٰ قَدْ جَآءَكَ ءَايَٰتُ رَبِّكَ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ يَهُزَمُونَ الْمُسْفَدُّ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ فِي ضَلَالَةٍ مُبِينَةٍ لَا يَمَسُّهُ النُّسُوصُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مُقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَلَقَدْ رُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ وَيُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا أَرْجَعَ اللَّهُ حَتَّى قَدَرَهُ وَالْأَرْضُ بِنِيْعًا قَرْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّلَاوَاتُ نَقِيَّاتٌ لِّيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهُوَ فِي خَافِصِ الصُّورِ فَصَاعِقٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ لَفِي خَصِيفِ أُذْرَةٍ إِلَىٰ يَوْمِ يُعْرَوْنَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَزِينَةُ الْبَهَاءِ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَالَّذِي يَصُبُّ نَفْسًا لَّعَنَتْ وَهُوَ أَهْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ لَمْ يَذُوقُوا مَرَارَتَهَا إِلَّا جَاءَهَا فِي حَادِ وَابَوَرُنَا وَقَالَ لَهُمُ الْقَلَمَتُهَا فَقَالُوا لَهُ الْقَلَمَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَسْأَلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَفَّظَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ بَقُولُوا أَبَوَاكَ فَلَمْ قَالُوا إِنْ نَسِيهَا هَذِهِ سَمْسُ الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُهَا وَقَالَ لَهُمُ الْخَزَنَةُ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ قَدْ نَتَقَاهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قِيلَتْ فَدْخُلُوهَا قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ نَقَنَا وَأَغْرَتَنَا الْأَرْضُ نَتَوَا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ تنحم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم قُبِّئَ رَأَيْنَهُ حَقٌّ وَصِلٌ لِلْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ